بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم نقول إن المعنى الثاني لإسم الله الجبار هو من معاني القهر كل شيء دان له وكل شيء خضع له لا أحد يغلب الله أبداً لأنه سبحانه وتعالى هو الجبار هذه المشاعر أنت يجب ان تكون دائما في قلبك حتى لا تخافي من أي أحد لإن لك جبارا في السماء على سبيل المثال لأن الأمثال هي اللي بتوضح الكلام لما تلاقي مثلا زوج ترينه متسلطا عليك أحيانا كتير المرأة تيجي تقول لي يعني بصراحة انا مخنوقة مش عارفة روح فين روح فين مش عارفة تجدين أنه لا يوجد منفذ لك هذه المشاعر التي تقع في قلبك طول الوقت تشعري أنه سيفعل كذا سيفعل كذا تشعري كأنه مالك لأمرك لا مالك إلا الله كيف تتعبدين الله هنا بدفع هذا الخوف تتعبدي بدفع هذا الخوف لماذا لأنك تعلم أن هذا العظيم في نظرك اللي انت شايتاه وخايف منه قوي وحس أني لي جبروت الله تعالى أعظم وأجل منه انتي ايوه ممكن تستخدمي اسم الجبار في ان يصلح الناه لك كل امرك كل امرك جاي كل دي الدقائق النفية دي كلها جاي طيب يبقى كل على كل حال ان هذا الشخص الذي اخشاه المخيف لابد ان يكون فيه في قلبي عقيدة ما هي العقيدة مستقرة غير قابلة للشك إنما هذا الشخص تحت تدبير الله تدبير الله هذا الشيء المخيف سواء كان شخص إنس أو إيه أو جن مش أحيانا الإنسان يتعرض لبلاء مثلا العين تقول لك حسن أنا منصابة صح ولا لأ هذه العين نحن نعلم أن الذي يقوم بها ماذا؟ شيطان هي البشر هو اللي اللي بيذكر فلان دون ان يذكر اسم الله انتو ما حضرتوش دورة كيف تعالجي نفسك بالرقية الشرعية ما حضرتوهاش طب لما سمحتوا تسمعوها على الواتس قبل لما سمحتوا طيب احنا هنجبركم ان انتو تسمعوا المحاضرات على الواتس قبل فاخر المحاضر هقول لكم طيب طيب يبقى انا دلوقتي اعلم ان مثلا لو في عين او سحر او حسد ان اللي مصلط عليه هو شيطان جن يريد ان يؤذيني يعمل مساكل بيني وبين زوجي الشيطان يوز الزوج ويوز الزوجة ويوز الاطفال يعني احيانا حتى تلاقي ابنك المراهق ولا بنتك الصغيرة بتقول اشياء تعرفين اللي بيقولها شيطان على طول أعوذ بالله إن الشيطان الرجيم يعني مثلا لما يقول لي تيجي تقولي للمراهق صلي أنا مش بحب أصلي مين اللي بيقوله الكلام ما أنا بسألكوا دلوقتي مين اللي بيقوله كذا هو العبد بفتراته يحب أن يلجأ إلى الله عز وجل ويشعر بالنقص وأن كماله وراحته في قوة علاقته بالله عز وجل وأن الرب هو الذي سيحميه ويدفع عنه لما تلاقي العيل بيقول كلام انا مش بحب اصلي يبقى دل بيقول هولو الشطان اه اه لما تدخلي مثلا تكوني بتصلي طيب والزوجك يجي يتعصب عليكي ان انت بتصلي ايه اللي عصب؟ على سبيل المثال مرة وقفة اصلي لقيت ابني بيقول لي لا مش بالطريقه دي ابدا مش كده خالص مالك يا ضناي مالك يا ضناي في ايه انت بتصلي تراويح والله العظيم هم كانوا اربع ركعات الفريضه كنت لسه في الفريضه لقيته عارضه لا وبقهور كان انا مسكت سكين وزبعته ما للذي يقول لك هذا مش كل ما تسمع واتوافت قلاني اضبط نفسك احيانا انت بص تلاقي الشيطان يخليهم يقطعوا بعض بالذات وانت بتصلي وانت بتصلي بالذات يابني يا انتوا ايه انتوا بيجراركوا ساعة ماجي يصلي تعرفي ان الشياطين بتأزهم أبا طيب هذا المخيف كل اللي عايزكي تعرفيه سواء كان شيطان مصلط نتيجة اي شيء هو الشيطان مش محتاج كمان ايه يعني اسباب يتصلط بها هو يتعل ما يحب ان يتعله مع الانسان حتى لو لم يصلطه ايه اخر عن طريق عين او عن طريق حسد او عن طريق صح كل اللي اقول لك في المخيف الذي تخافي له انما هو تحت تدبير الله عز وجل فحركاته وسكناته لا يستطيعها إلا بأمر الله فطلبي من الله عز وجل الطلب ممن يملك أن يدفع عنك شره ومن هنا يرجعنا هذا الكلام إلى التوحيد التوحيد التوحيد الألوهية اللي هو الاتجاه إلى الله إذا خفتي لا تتصوري أنه امنك بالهرب الى احد اوعي تتصوري هذه التصورات لا تتصوري ان امنك مع احد من البشر خلاص انما امنك في الحقيقة في الهرب الى الله الجبار القهار هو اللي يقهر ايه عدوي هو اللي يجبر نقصي هو الذي يعني يدفع عني طيب لذلك لن يفهم هذا الكلام جيدا إلا الذي يعيش أحداث بيرى فيها شخصا متسلطا على حياته او حياة أهله ثم فجأة ماذا يحصل هذا العظيم وهو في اوج عظمته وفي أوج خوفه من أهله يسقط ميتا أكم من الحالات وحدة كانت بتعاني من جبار في حياتها وسقط ميتا فيحصل حالتين للشرف في واحدة هتقولك قاضي هتقول ايه افتكيت لكن بيحدث في نفس اللحظة مع هذه المشاعر بالفرح بالتخلط من هذا الجبار مشاعر اهتزاز ليه لأن هذا العظيم كان يشكل لها شيئا المفروض أن طول ها كلما رأيت عظيم تتعلمي أن الله تعالى أعلى وأعظم منه وأجل معلومة ثانية ان هذا العظيم او هذا المخيف اللي أنت خايفة منه وتعمل له ألف حساب ده فيه ناس فيه واحدة ممكن ما تنامش في من المجيرة أو رئيسة العمل او الموجهة أو اللي بيكيدوا بي أو اللي بيعملوا عمايل فيي مش كويسة اعرفي أن هؤلاء تحت قهر الله وسلطانه سبحانه وتعالى وتدبيره فالدفع عنك الخوف من كل أحد بالخوف من الله وبتعظيم الله وباعتقاد أن كل شيء يخيفك في الدنيا إنما هو تحت قهر الله وسلطانه فلا تتصوري أن أحد في الدنيا لا منجى ولا ملجأ منه لا لك منجى منه ولك ملجأ منه وهو الجبار الذي يقارب سبحانه وتعالى يعني ما مشكلة الخوف الآن متى يكون الخوف من غير الله تعالى مشكلة متى يكون الخوف من غير الله تعالى مشكلة عندما تتصوري انه لا ملجأ لك والحالات دي بتيجي كثير للمرأة لما تكون مقهورة من شيء يعني واحدة قاعدة في بيت هي مضطهضة فيه كل اللي فيه يعملوها وحش او هي في مكان هي فيه هي مضطرة ان هي تقعد فيه طيب انت حيكون الخوف ده مشكله لما تحسي انه لا ملجأ لك فانت مثلا احيانا تقولين انا لا اب يدفع عني ولا ام تفضلي اه حاضر نوقف التبغيث بعد بعد المحاضره طيب انت عندما تخافي ماذا تفعلي تعلمي ان كل المخوفات في الدنيا كلها ايا كانت كلها لها ملجأ لكن الخوف من الله عز وجل هو العبادة العظيمة لأنه سبحانه وتعالى لا ملجأ منه إلا إليه أي أحد بتخافيه تخافي منه تفري منه إلا الله لما تخافي منه تفري إليه اغفر لي يا رب تب علي يا رب وتولاني تفروا الى الله كل اللي انت فيه المخوفات دي فر منها للمين للقهار الذي يقهرها لانها كلها من مخلوقات كلها تدين له وزي ما قلتلك في العمية ما حد يجي يد أخيك من حد يقول له يجي يهدده يقول له إن كنت كبير الله أكبر في سورة النساء بعد ما ذكر الله عز وجل كيفية تأذيب المرأة الناس لا تسريع زجها اللي هي ايه فعيضوهن وهجروهن واضربوهن خلاص في نهاية الايات فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا يعني الراجل لازم يعرف ان هذه المرأة لها علي كبير هيحسبك طيب طبعاً كلكم هتروحوا تقولوا الأزواج كل آية دي <تصفيق> <تصفيق> أما كل أحد ثاني كل أحد ثاني فالله تعالى هو ملجأك من كل مخوف ما علاقته باسم الجبار؟ احفظي معايا لان اسم الجبار من معانيه القهار فهذا العظيم الذي تخافي منه اعلمي أن الله تعالى قادر على قهره وقادر على دفعه فإذا خفتي من مخوف لا تطرقي أبواب الناس لأن صفة القهر هذه غير موجودة فيهم بالكفاءة التي تريحك لكنها مطلقة مطلقة له تعالى الكمال في وصفه بأنه جبار قهار كل شيء تحت عظمته وسلطانه سبحانه وتعالى كيف نتعبد لله تعالى بهذا الاسم تعبد عبادة متى تحتاجه كدعاء عبادة ركزي معايا صرف توحيد الله تعالى بالخوف يعني نتخافيش أبداً أبداً من أي حد إلا الله انت فاهماني ولا لأ ما تظنيش إن حد يضرك إلا بإذن الله حد يملك يكهرك قاهر لا يوم بيش حد يملك ان هو يكهرك محدش يبلك إنه إن هو يكهرك الشعور بالقهر ده شعور عندك انت مرض عندك انت طب هو بيعملني وحش هو بيعملني وحش اجريلي نفسك بالله واستعيني بالله عليه خلاص يبقى لاي صرف توحيد الله تعالى بالخوف يعني أنا ما أخاف ولا أخسر إلا الله كلما دهمك خوف من أحد اعلمي أن الله سلطانه فوق سلطان هذا وقهر الله تعالى فوق قهره طيب ايا كان لو جبار عاقية متسلط عليك ادفعي عنك بالتوسل الى الله عز وجل ان يدفع عنك فان سلطان هذا تحت سلطان من الله وخاضع لله والله غالب على أمره والله غالب طيب من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أنت عضبي ونصيري بك أصول وبك أجول وبك أقاسل تتفعيكين صلى الله عليه اللهم أنت عضبي ونصيري بك أصول وبك أجول وبك أقاتل طيب أبدا ما تخافي لو مارد لو مارد من الإنس والجن مجتمعين عليك فاعلمي أنه لا أحد يملك أن يضرك او ينفعك إلا بإذن الله طيب انتهينا الآن من هذا المعنى نأتي الان الى ان اسم الجبار يرجع الى اللطف والرحمة والرأفة فهو الذي يجبر الكثير واحدة خاطرها مكثور الناس اللي بحبهم كلهم طلعوا في شنك طيب وإحنا اللي حلوين إحنا ما بطلعش في شنك طيب من الذي يجبر خاطري الله عز وجل يجبر الكثير ويغني الفقير وييسر العثير هذا المعنى واضح من نفس الاسم جبار يجبر جبار فعل من افعاله سبحانه وتعالى انه يجبر ما معنى يجبر يلا تحفظي معايا اصلاح الشيء جبر يعني اصلاحه لذلك الجبر هنا يكون من نفس الشيء يعني بمعنى أنت الآن في حالة فقر يجبرك الله بأن يغنيك نقطة دي جميلة جدا وحنتوسع فيها في عسر يجبرك الله أن يسر لك اللهم يسر علينا ختم القرآن حفظا وتدبرا وعملا وإيمانا والتزاما وشرحا يا رب طيب يؤثر لك في حال نقص المشاعر بالأمن الله تعالى يكمل لك هذا الذي تشعري بنقصه يبقى إذن الشيء الذي عندك فيه نقص اسأل الله باسمه الجبار أن يكمله لك ما المشكلة هنا الاحساس بالنقص الاحساس بالنقص أي أنه كلما نقص عليك شيء بحثتي عن غيره ممن تتصوري انه يكمل فطلبتي منه هنا يأتي زيغ قلبك عن باب الله والحته اللي جايه دي حلوه قوي قوي للعاطفيات سواء من الصغيرات او الكبيرات هو معظم النساء اصلا ايه اه بتعرفي بتجيبوا العاطفه دي منين صراحه اه طيب وانت متص هنا في في نقص معين خلاص من هنا لو انت حاسه بالنقص ده ومعندكيش توحيد لله بانه وحده والذي يجبر ايه اللي هيحصل يئسي ذي قلبك عن باب الله وانت متصوره الان ان الذي يملك هذا احد من الاشخاص يعني أنت أصلا ما طلبت من غير الله إلا وأنت متصورة أن الذي يملك هذا الشيء أنت تحتاجينه يعني الآن لو تريد أن تتصوري الحقيقة الحقيقة هذه تصورها صعب جدا بسبب الحواجز التي نعيشها انظري في حديث لمسلم كلنا نعرفه الحديث يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم هل انت بت... عندك عبادة الاستطعم؟ لماذا ؟ لان انت يا ربنا مغرأك في نعمه هل عندك عبادة الاستكساء ؟ بس ده هي عبادات يعني بتدلك على ان كل شيء انت فقيرة فيه الى الله طيب يبقى هنا هل نحن شاعرين باننا جميعا جائعين ؟ ولا يطعمنا إلا الله وبعد ذلك نستطعمه يعني الحديث القدسي ماذا يطلب منك الله عز وجل مني أن أجبر لكم هذا النقص الذي يتشعره في الجوع واحدة حسب جوع تقول اللهم أطعمني واحدة نفسها تلبس جميل اللهم اكفيني مش انا عرف المحل الفلاني هو اللي فيه طلبي او انا هجيب المجلة مش عارف ايه او حنزل السوق واجيب اللي انا عايزاه هو انا لسه هعمل استكساء مع ان والله هذا الباب اوسع الابواب واكمم مرة معاك الفلوس وتلفي لما تدوبي وما تجيبش اللي انت عايزاه او تجيبي حاجة غير موطقة فيها تستهجوا <تصفيق> شكرا يا الله طيب يبقى هذا الذي يشبره ومن الله عز وجل يا عبادي كلكم عار إلا من كثوته فاستكسوني أكسكم هل شعرتي أنك عارية لا طبعا لأن ربي أغرقنا في النعم سبحانه وتعالى الآن دعوني أن أسألكم متى طلبنا من الله أن يكسينا يعني بالطعام ربما حصل ان الواحد يسال ساعات ايه يبقى نفسك في طعام معين وانت مالكيش مزاج تعمليه صح تقول يا رب ارزقني فا لما بقيت لك بقيت لك كل شيء كمان انا شايف ساكنه كده حطيت منكم النهارده ده الاكل بالذات الواحد يعني يمكن بقى واحده مش شاطره زيي فهتقول يا رب كذا وتيجي بفضل الله خلاص؟ يعني باستطعم الله لا وجل استطعموه يا جماعة طيب المهم احنا متصورين ده بقى ما بنستكسيش الله لان احنا متصورين ان هذه الكثوة جهد بشري احتاج ان املك عندي زوق احتاج المصانع اللي بتنتج الشيء لو ملقيتوش في البلدة دي هلاقيب بلدة تاني حاجبه من مكان تاني متصورين هذه المشاعر للأسف دي اسمها مشاعر الاستغناء عن الله تغفر الله العظيم طيب ندور ونرجع لهذه القاصمة التي هي اكثر شيء يبعدك عن الله تعالى. ما هو شعورك بانك مستغنية لو شعرت بانك مستغنية ولست فقيرة الى ربك في ان يطعمك ويكسيك ويفهمك ففهمناها سليمان مشكلة البشر الآن سوء الفاهم الله, الله أكبر أنا تكلمت عليها المرة اللي فاتت مش هتكلم عليها المرة اسأليه إن يفهمك الفاهم الصحيح هتوصلك في المحاضر يعني مشكلة الناس إن أنت ممكن تتكلمي معاهم في شيء يفهموا حاجة تانية خالص وتقوم مشاجرات ما يفهموا مراد الله منهم أصلا معظم الناس اللي عيش دلوقتي ما تعرف ان هي خلقت لتتعلم عن الله الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير خلقت السماوات والامر وانزل الامر لتتعلم عن الله وتعبديه وانت مجغول عن هذا تمام وهذا من ايه من عدم الفهم وهتلاقي مؤظم المشاكل من ضمن كلام الإمام ابن القيم إن من أعظم ما يؤطاه العبد صحة الفهم يا رب ترزقنا الفهم اللهم إنا نسألك الفهم الذي يرضيك اللهم قرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وقرنا الباطلة باطلا وارزقنا اجتنابه فيه كتاب رائع بس هو عايز تخصص شوية للشيخ محمد حسان اسم الفهم اسمه الفهن طيب نبقى ان شاء الله نتكلم في الفهن المهم شعورك انك مستغنية عن الله طيب هذا يجعلك تفقدي كثير من العبادات ولما تفقدي كثير من العبادات يعني بتعتمدي على نفسك فلا توفقي. مثلا مثال بسيط جدا عارفين العبادة اللي هي بتاعت مفض الفراش قبل النوم بتقوموا بها باستمرار؟ طيب عندما تقومون بنفض الفراش قبل النوم هذا العمل الذي تفعليه تفعليه وأنتي تشعور أنه هو شيء عادي لكن هل مدركة قيمة هذه السنة؟ لا اه <تصفيق> اه ايوه ايوه ده كله بيذهب سواء شيطان في الفراش وده مهم جدا خلاص سواء ما يكروبات زي ما بتقولي من الناحية العلمية لكن كثير من الناس بيعملها على انها عادة وكثير ينساها طيب ويشعر ان هو في غنى عن هذا لو البيت ايه اه لكن لو انت في بيت مليء بالحشرات او في قرية وليلي نفض الفراش بالنسبالك حيصبح ايه شيء اساسي يعني هل نريد هل نريد ألا نجد طعاما حتى نستطعم الله هل نريد ألا نجد كساء حتى نستكسيه سبحانه وتعالى يبقى أعظم العبادات التي سنقوم بها انظري إلى هذه الطريقة التي نعامل بها ربنا سبحانه وتعالى الشيء الذي يظهر لنا الحاجة إليه أنفذه والشيء الذي لا يظهر لي حاجة أستغني عنه الله العفو والعافية وهكذا أيضا حتى في تعلقاتك بالله أنت تري مثلا لك أم حانية وليس من الصعب أن تبريها فما تشعري بأنك في حاجة أن تتوسلي إلى الله ليلة نهار أن يعينك على بر أمك أنت حاسة أن أنت جميلة جدا أمي عمري مرميها فعشان كده مش حاسة أن أنا متوسلة يعني محتاجة أن أنا أتوسل مع أن نحن في أشد الحاجة للتوفيق طيب تشعري أنه شيء طبيعي ما أننا طول الوقت بنقول لا حول ولا قوة إلا بالله يعني لابد أن أتبرأ من الحول والقوة وأنزلهما بالملك سبحانه وتعالى ها لكي يعينني نأتي إلى نقاط معينة وتري أن, هذا أن هذه بحول الله وقوته لابد أن تتبرئي من حولك وقوتك فتلجأي إلى الله عز وجل حتى يعينك على هذا الأمر طيب في نقاط معينة احنا بنعملها أصبحت ايه انا ممتازة ببر أمي يبا حتوسل لأن ربنا يرزقني برها انا كويسة مع زوجي مش حا حا حاود أتوسل ان ربي يشبرني مع زوجي لغاية ما تجيلك ايه كسرة هناك نفسيات لا يصلحها إلا لأيه المشرة فاكرين المشرة فاكرين في, درس في اسم الله الوكيل طيب <متاز> تحمد <تحنقض> الاثنين ان انتي تستغيثي بالله ان انتي تقدري تنفذيها على الوجه الذي يرضيه خلاص وتشكري الله على انه اعانك سبحانه وتعالى اه يعني الاثنين الاثنين طيب المهم ان احنا ما نأتي في لقات من أمور حياتنا نشعر أننا نستغني عن الله طيب الجزئية اللي كنت أحب أقولها للبنات والعطفيات طيب انتبه معي يبقى إحنا بندخل بنخرج من هذا كله إن أنا أقول انا أسأل الله تعالى باسمه الجبار ان يعطيني كذا وكذا نفس السؤال اللي انت ايه وانت بتسأليه طيب في واحدة حتي تقولي انا بسأل الله انه يعطيني وما يعطيني كيف نجيب عليها ممتاز ممتاز نقول اولا عطاء الله تعالى وجبره لكثرك موافق لحكمتك لحكمته, لحكمته. فهو يجبر كسرك بحكمته سبحانه وتعالى فيعطيك ما يناسبك في الوقت الذي يناسبك يناسب حالتك طيب والأمر الثاني ربما كان هذا الذي ينقص عليك نقصه كمال لكن النقطة دي جميلة جدا جدا أحيانا كثيرة انت بينقص عليك شيء هذا الشيء هو اللي هيكون سبب ايه؟ طربيتك وكمالك وفي الحديث القدسي الذي يقول الله عز وجل فيه إن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر ما معنى هذا الكلام هذا الذي لا يصلحه إلا الفقر ماذا يفعل الله تعالى له يفقره يفقره, يفقره. ليه لأن الذي هذا لا يصلحه إلا أن يكون فقيرا الذي لا يصلح إلا الغنى يغنيه الله لا يصلح له إلا الصحة يعطيه الله الصحة لا يصلحه إلا المرض يعطيه المرض فأنتي اسأليه بإسمه الجبار أن يجبر عليك ما نقف اسأليه بإسمه الجبار أن يجبر عليك ما نقص فلا تشعري بماذا؟ بالإحساس بإيه؟ بالنقص واعلمي أن التوحيد يظهر في هذه المواطن إذا أردت أن يكبرك الله تعالى في مصابك وفي نقصك فلا تسألي غيره واسأليه وحده لابد أن يبنى في قلب القناعة أن الذي تحتاجيه ليس ملك لأحد إلا الله تعالى ويتبين لك هذا الأمر خصوصا في المشاعر والأحاسيس النقصة في مثل هذا مهما أتى القوم من اجل أن يعطوك الله تعالى هو الذي ينفعك الله هو الذي ينفعك ما يسد حاجتك الا الجبار انت ممكن اللي قدامك زي ما بيقولوا بالعاميه يدلك صوابعه ال10 شمع وانتي مش مبسوطه خالص عندك حاله اكتئاب ما انت اللي هو عملهولك ما انت حالات بتجيلي تقول لها يعني ما شاء الله تقول لي زوجي بيعمل لي وبيعمل, لي وبيعمل لي. أنا ما شاء الله بيساعدك جامل قال لي أنا اللي بساعد هو اللي بيعمل كل حاجة ومع ذلك حزينة هي جدا بتعاني من حالة شديدة من الاكتئاب سبحان الله فاعرفي اني لا يسد الحاجة إلا الله سبحانه وتعالى فلا تدخلي على أصخاص ولا حياة ولا على علاقات ها ولا على اي شيء الا ان تتعلقي بالله أن يرزقك من هؤلاء ما يجبر به كسرك كسرك يعني حاجتك أو نقصك لان كثير من الشبات اهو ما طلعنا عليه كثير من الشبات يدخلوا على الحياه الزوجية بصوره غير وقعية صوره من الاحلام ممكن واحده تبقى متجوزه بقى لها 20 سنه وبتحلم بالصوره دي برده تقريبا 99.9% من النساء خلاص خلاص بتدخل بصوره ايه متاخره بالتلفاز والمسلسلات اللي خربت عقول الحريم حسبنا الله ونعم الوكيل فعندنا تاتي في ارض الواقع تجد الواقع الطبيعي في ايه؟ فيه ايه وفيه المر الآن عندما تدخل انتبهوا يا جماعة مش احنا بنقول العلم بالله نور في علاقتنا مع الله ونور في علاقتنا مع الناس او من كان نيسا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في في الناس علمك بالله نور مع الله ونور مع مين فانت لما تدخلي على شخص كل تذكير المرأة أن هذا الشخص هو الذي سيغير إيه حياتها يعني تعلقها بالشخص يورثها نقصا لا يثبت طيب ثغرة لا يمكن ثدها لكن تعلقها بالله يجعل هذا الزوج نوع من أنواع الجبر لعاطفتها ولحاجاتها هذا السؤال هو الذي يجعل هذا الرجل ينفع المرأة ما معنى هذا الكلام ان انا دخلة وانا بستغيث بالله يا رب وفق وفقنا معني يا رب اصلح لي اللهم انت مالك قلبه والقادر عليه اللهم سسخره لي في واحدة بتستغيث بالله ان اللي انت حترزقني فيه ده يسد ايه حكتي العاطفية لأن كل امرأة إلا من رحم الله طيب عندها إيه عندها إيه؟ يعني إيه احتياج شديد للحب والحنان وتمع الكلام الجميل خلاص لأنه مش غلق لا لا لا انا موجه غلط انا بقولكم ان هو غلط انا ما قلتش انه ده غلط اصنوا عننا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> انا انا ما قلتش انه ده غلط يعني هو لما تقوم بها تقوم بعملهم حدث يوما <تصفيق> انا لا اقول ان هذا حرام انا ما قلتش هذا لا لا ولا, ولا اقول انها هيفة افدا ولا وحقر والله أبدا من مشاعر المرأة أبدا ولكني أسأل الله العفو والعافية ماذا أقول أنا ماذا أقول أنا أقول شيء في وحدة في تعلقها وهدفها كله حبها وتعظمها وانشغلها بالواحد الأحد طيب فعلى قدر تضخم هذا في قلبها بيكون الـ الـ الـ الناس اللي هي بتحبهم بتحبهم برضو وبتحبهم جدا ولكنها يعني لا تفتقر إليهم بالافتقار الشديد تفتقر إليهم الافتقار الفطري, الفطري الفطري يعني كل واحدة تحب إن زوجها يحبها أمور فطرية جدا كل واحدة تحب إن زوجها يحن عليها يحتضنها إذا كانت متضايقة يريحها كلمة ده يريحها وعمرك ما ريحتني خلاص بدأتي متى أن أنت تعلقتي بالشخص مش تعلقتي بالله عز وجل وسألتيه ان هو سبحانه اللي يريحك ويجبرك في هذا الشخص في فرق أنت ستفهميني يا أخواتي يعني انا ممكن يكون كل هدفي وتج... وتركيزي على واحد رحت فين جاي منين اتخرت ليه الساعة اتخرت اتخرت ربع ساعة من عادت عادت ايه كنت بقايد مع مين <تصفيق> مع مامو كنت بتقولوا ايه مع اختي بتقولوا ايه يعني بتحكوا ايه بس كل تفكيرها كل تفكيرها منصب حول الايه الصغر طيب كل تفكيرها ان البلاء اللي هي مبتلاة بيها كتير من النساء تتصل بأحد العلماء انا في بلاء شديد مع زوج بلاء لا اصفه يا شيخ يقول له ايه لا يحترمك تقول له بالعكس بيحترمني جدا طيب بيعملك كويس بتقول له وعملني كويس جدا طيب هل بيضايق اهلك لا يحترم أهلك تقول له لا بالعكس بيحترم أهلي جدا صلوا عن نبي زين بقول لكم كذا طيب هم بالإيه الغم اللي انت فيه ما بيحب يميش واخدبالك طيب هو الحب مجرد كلمات او الحياة كلها او الحياة كلها عبارة عن هو ده طيب انت لو عندك ده شيء اساسي في حياتك انا لا انكر عليك انا لا انكر ابدا عن المرأة لان دي مشاعر الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينكر على سيدنا مغيث انه بيبكي على بريرة كان بيعشقها لم ينكر علي بيعشقها نعم عشق الزوجة مباح لكن في قلب معلق بالله فلا يؤثر في هذا كله بحب بحب اللي قداني واسأل الله عز وجل ان يجبرني به مش كل تعلقي وتفكيري ها ان دوت اللي لازم يريحيه لازم يريحي لازم يساعدني لازم يعملني لازم يسوي مش حاسس فيني مش حاسس فيني وتيجي عبارات بقى مش حاسس فيني ومش حاسس بي وكل اللغات بقى العربية والاويندية طيب حبيبتي ما يشعر بالعبيد إلا الذي خلقاهم كيف تكلفي عبدا ما لا يستطيعه تقولي أيوة مني بس مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم أقول نعم نعم وأنت يكوني كذلك شعوري بأختك شعوري به احتويه لا بأ لكن في فرق شاسة بين أنني أدخل متعلقة بالرجل حبيبات الشبات والزوجات العاطفيات او أنني أدخل متعلقة بالله الجبار أن يجبر ما عندي من نقاط به لأن لو تعلقت بالصف جعلني الله رهين له لكن تعلقي بالله الله تعالى يخرج من هذا الشرط ما يشبر به نقصي كل واحدة تتعلق بالله عز وجل وتستعين بالله عز وجل كنت قلت لكم قبل كده تضيط دورة ثلاثة أيام في اسم الله مالك الملك الأخوات بيقولوا لي لا الأزواج ما بقومش هم تغيرهم 180 درجة فإنت لما تغيري تصلحي ما بينك وبين الله يصلح لك الله عز وجل وألمنا له الحديد طيب يبقى فيه واحدة متعلقة بالرجل وفيه واحدة متعلقة بالله فيخرج الله عز وجل لها من هذا الرجل ما يجبر به نقصها ولذلك يؤسفنا أن نقول أنه توجد حالات كثيرة في الزواج حتى الحاجة الاساسية في الزواج ما سدس طبعا انتوا عارفين فنسأل الله العفو العفية يحول هذا الامر المرأة الى خائنة لزوجها يعني تطلب حاجتها الاساسية خارج بيتها وتقع في الزنا بالرغم انها متزوجة فالله عز وجل ان يسرنا ويسر اعرضنا ويكتر بناتنا ويغطينا ويحفظ علينا أعيوننا رزقنا غض البصر وغض الطرف طيب هذا الكلام ليس من باب الإعذار لها لكن نقول أن مثل هذه المصيبة متى تحدث اسمعي هذا الكلام جيدا والله تعلمي هذا هذه المصيبة تحصل دائما عندما تتصور أن هذا الشخص بعينه هو الذي يعطيكي ما تتصوري أن الله الجبار هو الذي يجبر لك حاجتك به فاهمين الفرق يا أخوات عشان ما نزعلش بس من بعض طيب فإذا أردت من أحد شيء وتعلمي أن هذا الأمر عنده يعني يملكه يعني أنت في عينك أن فلان هذا يملك طعامك يملك النزل الذي تريدينه أن تسكنيه يملك السيارة التي تريد أن تحملك إلى كذا بصرك هذا بصرك هذا لا يخضعك بصرك لا يخضعك بصرك لا ينقل إلى قلبك حالة من التعلق بالشهر إذ عالي قلبك دائما متعلق أن مالك الملك هو الله هو الذي يجبر عليك نقائصك فعينك خباعة عينك خباعة ما تجيست وليلي ان فلانة هي اللي ساعدتي معاها او فلان دي كلمة بتتكرر كتير جدا عند الشبات والنساء لو ما خدتش فلان عمري ما هشوفت عادة يا دا يا بلاش مش بيتقال الكلام ده لو ما تجوزتش فلان مش حبقه سعيدة او لو زوجي ما نصمحش مش حبقه سعيدة او ابني ما نصمحش مش حبقه سعيدة انا اقول لك ان بطرك ايه خداع اجعلي قلبك دائما متعلق ان مالك الملك الجبار هو الذي يجبر عليك نقائصك فعينك خداع ألا تري عينك السراب السراب عارفين ظاهرة السراب ايه ظاهرة السراب ايه ظاهرة السراب ترسبه لك في ذهنك أنه ايه ماء وانت ماشيه في الطريق وفعلا بتشوفي انت فعلا في ميه ولا لا يحسبه الظمآن ماءا حتى اذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه يعني يا ريت بس ايه لم يجد شيئا كانت لكن لا ده في حساب في حساب مثل هذا السراب كل الأسباب كل الأسباب التي حولك التي تتصوري أنك لو تقدمت إلى السبب جاءك مرادك لا يأتيك مرادك إلا إذا شاء الملك مالك الملك أن يجبر نقصك بما أعطاك من أسباب يبقى تكون أن أنت تنظري أن السعادة في او في شيء دي عينك الخداعة السعادة ان يجبرك الله الجبار فيصد نقصك باعطائك حاجاتك من هذا الشخص او هذا الشيء او لا يشعرك اصلا بالايه فضايت